ما يقوله إذا ركب دابته الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلمين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وإن كان على سفر يتابع ويقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا واطلعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعود بك من وعثاء السفر وكآب المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل